وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمر محدثاتها وكل محجفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي الكرام تكلمت في الحلقة الماضية هو الدرس الماضي على معنى التوكل والتكلان قلنا التكلان هو اسم للتوكل وأن حقيقة التوكل هو تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى مع صدق الاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب والذي لا يأخذ بالأسباب يعني هذا طعن في دينه وخج في عقيدته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ الأسباب كما لبس الدروعة في الحرب فكان عندما يدخل القتال صلوات الله والسلام عليه يلبس الدرع بل تبت عنه أنه في أحد لبس درعين زيادة في الوقاية وما حسن اعتقاده بربه صلوات الله وسلم عليه. فحقيقة التوكل إذن هي يعني تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى كما قال مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وكذلك صدق الالتجاء إليه والصدق الاعتماد على الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه مع الأخذ بالأسباب جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومعه هناقته فكما في البخاري قال يا رسول الله أعقلها أم أتوكل فقال صلى الله عليه وسلم بل أعقل وتوكل وكذلك عرفنا شدة همتي هذا الإمام الجليل الذي وفقه الله عز وجل إلى الدعوة إلى التوحيد وشيخ السلام محمد بن عبد خليفة التميمي أنه غار على دين الله تبارك وتعالى وأن الناس قد انحرفوا ذات اليمين وذات الشمال وتركوا الصراط المستقيم فهب للتعلم والدفاع للدبي على عقيدة على عقيدة الإسلام والعقيدة الصحيحة. وقلنا هكذا ينبغي الإنسان يتدرج في الدعوة ولا يتعجل الأمور وإنما يهيئ نفسه كما قال الله تبارك وتعالى يعني عن فرعون أنه على في الأرض وجعل أهلها شيعا يصطدعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نسائهم لو كان من المفسدين قال الله تبارك وتعالى ونريد وأن نمنى على الذين الصدعفوا في الأرض ونجعلهم أيما ونجعلهم لورثين قال وأوحينا إلى أم موسى يعني انظر متى أوحى الله تبارك وتعالى إلى أم موسى وفرعون قد على وبغى وطغى في الأرض وتجبر يستضعف طائفة منهم يقتل يعني تقتيلا يعني قرئ بالتخفيق وقرئ بالتشديد أنه يعني كان بالتشديد يكثر من ذلك القتل ويستحي النساء يتركهم وكان يقتل الأطفال عندما علم أنه سيولد مولود ويكون خاصمه وينزيعه فعند ذلك صار يقتل الأولاد وما رب إلا وما ترك إلا واحدا وهو موسى عليه الصلاة والسلام ليكون لهم عدوا وحزن فالتقطه آل فرعون ليكون اللهم هنا العاقبة ليكون لهم عدوا وحزن انظر يعني قدرة الله عز وجل ومن يتوقع الله فهو حسبه إذا أراد الله أمرا يكون فكان يعني موسى وكان من أمره صلوات الله وسلم عليه كان مع فرعون حتى قال ألم نربيك فينا وليدا ولا بيستفينا من عمرك سنين إذا يعني فرعون على في الأرض فأوح الله عز وجل لهم موسى متى يعني كان الوحي ومتى يعني كبر ومتى بلغ وأشد ومتى يعني حتى دع الناس إلى الدعوة هذا يعطينا أنه ينبغي للإنسان أن يتدرج في الطلب وأنه ينبغي أن يصبر وأن يكون نفسه وكما ذكر الشاعر يعني بك صاحبي لما راد الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصر فقلت لا تبكي عينك وإنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر ولهذا الشيخ الألباني يقول كلمة طيبة قال نسير على هذه الدعوة سير السلحفاء لا يهمنا نصل ولكن الذي يهمنا أن نموت على الطريق فهذا ما يدل على علو الهمة والنشاط والاجتهاد والمتابرة فكونوا كذلك بهداهم مقتدح فهكذا ينبغي لنا أن نتخذ سير العلماء الربانيين ونشد في علو الهمة غيرة على دين الله تبارك وتعالى ودعوة لدين الله وإعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى وأخذنا كذلك في الدرس الماضي أن الهدى والتوحيد هو من أعظم أسباب من شرح الصدر وكذلك أن الشرك والضلال هو من أعظم وأكبر الأسباب لضيق الصدر والعياذ بالله وأخذنا أنواع العبادات كذلك قلنا هي منها الإيمان والإسلام والإحسان وكذلك الدعاء والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرحبة والخشوع والخشية والإنابة والإنابة هي شيء جايد عن التوبة لأنابة تكون شيء يعني هي رجوع الله تبارك وتعالى وهي أخص من التوبة لأن التوبة تكون بالذنب أما الإنابة فهي أعلى درجة وأعلى مقاما وتكون حتى من غير الدم وكذلك الذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة كل هذه من أنواع العبادات كما سناخذها في هذا الكتاب إن شاء الله وأظن وقفنا كذلك تكلمنا في الدرس الماضي على الشرك الأكبر والشرك الأصغر لا تذكرون قلنا الشرك الأكبر هو الاعتقاد أي اعتقاد أو قول أو عمل مأمور به شرعا صرفه إلى الله تبارك وتعالى وحده يكون إيمان وتوحيد وإخلاص وصرفه لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر وأما الشرك الأصغر فهي يعني الوسائل والدرائع التي يتطرق بها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة فهي يعني وسائل وذرائع. ووقفنا عند قول الشارح بعد بسم الله الرحمن الرحيم وباء بسم الله للمصاحبة تقليل للإستعانة فيكون التقدير بسم الله أؤلف حالة أمن مستعينا بذكر للمتبرك منه وأما ظروه في اقرأ بسم ربك وفي بسم الله وجراها فلأن المقام يقضي ذلك كمالا كما لا يقف والجسم مشتق من السمو وهو العلو وقيل من الوسم وهو العلامة لأن كل ما سمي فقد نوها باسمه ووسمه إذن بالنسبة لباسم الله الرحمن الرحيم الباء يقول هنا يعني للمصاحبة والاستعانة يعني إذا قيل للمصاحبة يعني هذه حالة يعني حالة تكوني مستصحبا هذا الاسم متبركا به ومتيمنا به أذكره بعض ما قال الباء في بسم الله الرحمن الرحيم للاستعانة يعني أطلب العون بسم الله يعني الباء أطلب العون من الله تبارك وتعالى على هذا الأمر على القراءة أو على الذبح أو على الذهاب أو إلى غير ذلك وهو كذلك إن قلنا يعني المصاحب يكون حالا وإن قلنا أنه للإستعانة يكون أصل يعني الأصل ببسم الله الرحمن الرحيم أنها للإستعانة الباء يعني للإستعانة يعني أطلب العون من الله تبارك وتعالى مُتَبَرِّكًا مُتَيَمِنًا يعني ما فيش باس يعني تحمّل عليهم جميعًا كما قال هنا نعم هو والاسم هو اسم من السموع وهو العلوب وخيل من الوسم وهو العلم. قال الله عزوجل سناسيم على الخرطوم يعني الوسم هي العلامة. نعم. لأن كل ما سمي فقد نومها باسمه ووسطه. أوروا الله قال النساء والفراء. أستود اللام هذا هو الحمزه هذا هو حرف النمزه وأدرم اللام فصارت لام واحدة مشددة مقسمه. هذا طبعا يتعلق بعلم الصرف وعلم الصرف في خطي كرام هو من علوم اللغة وعلوم اللغة يعني كثيرة. منها النحو وهو يتعلق بأواخر الكلم ومنه الصرف وهو يتعلق بأواصل الكلم والصرف علم الصرف وعلم البيان فهذا يعني يعتمد فيه على السماع بدرجة يعني القص والقوية في زمن الاحتجاج، وزمن الاحتجاج اختلف في العلماء الذي يحتج به أهل اللغة، بعض قال يعني ينتهي بزمن الحجاج، فما قبله يكون هذا من زمن الاحتجاج في اللغة، ويعتمد فيه أهله على السماع، يعني وصر في بوسط الكلم في الادغام وإلى غير ذلك من الحروف ويبدلها حتى يرجع الكلمة إلى أصلها، بخلاف يعني علم النحو، علم النحو يتعلق بالاعراب، آخر الكلم. وكذلك من علم من علوم اللغة إذا قلنا النحو والصرف وكذلك البلاغة وكذلك الإملة وكذلك الخط كذلك علم البيان هذه كلها من علوم اللغة فهنا يقول أصله الإله يعني حذفوا الهمزة وأدغم اللام في اللام فصارت لام واحدة مشددة مفخمة طبعا هو عدة كلمات قيل فيها بعض من قال من الوله وهو التحير وبعض قال من ألها يأله يا إلهة تني من العبادة أقوال كثيرة قيلت فيها نعم قال ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله الصحيح أنه مستقر وأن أصله الإله كما هو قول سبوير وجنهور أصحابه إلا من شد وهو الجامع لمعاني الأسماء الكسنة والصفات العلى والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه جامع على صفة صفة له زعالة وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو فإن هذه الأسماء مستقفة من مصادرها بلا غير وهي القديمة ونحن لا نحن بالاشتقاف إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله وتسمية النحاة للمصدر والمستقف منه للمصدر والمستقف منه أصل وفاعر ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحد أحدهما يتضمن آخر وزيادة الآخر أو زيادة الآخر. وزيادة هذه مسألة مهمة. هل اسم الله تبارك وتعالى مشتق أم هي يعني جامدة؟ فبعضهم قال أنها الصحيح، بعضهم قال مشتق، وبعضهم قال جامدة، واختلف كذلك في, في اسم الله. بعضهم قال أنه مشتق من أله. يعني العبادة أو أليها في الاثنين، وبعضهم قال لا اسم يعني غير مشتق لأن الله عز وجل هو الأول وهو الأصل فلا يكون مشتق من غيره والصحيح أن اسماء الله تبارك وتعالى كلها مشتقة وليس معنى الاشتقاق أنها متولدة من غيرها وإنما المعنى أنها تلتقي مع غيرها في المعنى لأن الذين قالوا بأن اسماء الله عز وجل يعني طبعاً هي القاعدة كما سنأخذ في قواعد الأسماء والصفات أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام ونعود يعني أعلام وأوصاف يعني ما معنى أعلام ومعنى أوصاف أعلام يعني ما دلت على الذات وأوصاف ما دلت على الصفة فأسماء الله تبارك وتعالى يعني ليست كغيرها فهي ليست كما قالت المعتزلة أنها أعلام فقط يعني مثلاً السميع السميع اسم لله فقط تقول المعتزلة مثلا إذا أثبتوا مثل الحياء أو القدرة المعتزلة بعض منهم إذا قالوا مثلا القدرة لا يؤخذ منها وصف أن مثلا قدير أو جعلوها يعني أسماء جامدة فأسماء الله تبارك وتعالى جعلوها أسماء جامدة لا تدل على صفة طبعا ما الفرق بين الأسماء والصفات حتى نعرف قول المعتزلة وقول العلماء ما الفرق بين الأسماء والصفات الأسماء ما دلت على معنى وذات والاسم مدل على معنى فمثلا الله يدل على أن هناك ذات وهو الله تبارك وتعالى أوجد الكائنات ودبرت وخلق ورزق إلى غير ذلك فالله تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذه الكائنات والصفة التي نأخذها من الله الألوهية العبودية أن الله تبارك وتعالى معبود إذا الفرق بين الإسم والصفة أن الصفة ما دلت على معنى فكل ما دل على معنى فقط فهو صفة وكل مثلا السمع الصفة السمع وهي قائمة بالله تبارك وتعالى والإستحاذثة ليس بخلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري السميع دل على شيئين اثنين دل على الذات وهو الله تبارك وتعالى وعلى السميع وعلى السمع التي هو صفة له قائمة به سبحانه وتعالى غير حادثة وبهذا ممكن أن نعرف شيء يوضح لنا السبيل هل أسماء الله مترادفة أو متبائنة طبعا ما معنى مترادف وما معنى متبائنة قبل المترادف هو يعني ما تعددت ألفاظه واختلفت معانيه. الألفاظ كثيرة جاء أتى قديم. الألفاظ كثيرة ولكن شو المعنى؟ المعنى واحد. مثلا انصرف هرب ركض أدبرا. إلى غير ذلك ألفاظ كثيرة هذه كلها الألفاظ يعني متعددة ولكن المعنى يعطينا معنى واحد. فهل أسماء الله تبارك وتعالى مترادفة أو مت أو إيش أو متبينة؟ إيش معنى متبينة؟ متباينة يعني مختلفة في اللفظ وفي المعنى، مترادفة يعني متعددة في اللفظ ومتفقاً في المعنى. طيب أسماء الله تبارك وتعالى هل هي مترادفة أو متباينة؟ إن كان من حيث لا ولا إن كان من حيث على الدات، فأسماء الله تبارك وتعالى مترادفة. تقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس ليش مترادفة يعني الألفاظ تعددت ولكن دلت على معنى واحد وهو على الذات ذات الله تبارك وتعالى ولكن من حيث الصفة ومن حيث المعنى أن أسماء الله تبارك وتعالى وهذا هو المعنى هذا المعنى من حيث دللتها على المعنى فأسماء الله تبارك وتعالى يعني متباينة يعني لأن كل واحد منهما دل على معنا لم يتضمنه إلا مثلا ليس صفت السمع ليست مثلا صفت المجيء مثلا أو مثلا الله تبارك وتعالى صفت الكلام إلى غير ذلك كل وحدة دلت على معنى قائم بذات الرب تبارك وتعالى إذا أسماء الله تبارك وتعالى مشتقة وهي نعوت وأوصاف ولا يتم إيمان عبد إلا بهذا القيد لابدا نؤمن بأن الله يعني أسماؤه سبحانه وتعالى نعوت وأوصاف ماذا معنى نعوت؟ يعني تدلنا على الذات أس... أنها يعني أسماء الله تبارك وتعالى أعلام ونعوت نعوت بمعنى أوصاف هي نفس الشيء نعوت بمعنى أوصاف نعوت يعني نعتت الذات المقدسة بنعوت ووصفت الذات المقدسة بصفات صفات الكمال لله تبارك وتعالى إذن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام ونعوت ويصح أن نقول أعلام وأوصاف هي نفس الشيء أعلام دلت على ذات الرب تبارك وتعالى الله الرحمن الرحيم الملك القدوس الجبار المتكبر دلت على وجود ذات الله فكل اسم يتضمن شيئين اثنين دللته على الذات ودللت على المعنى والصفة هي ما دلت على المعنى فقط مثلا كصيفة السماء دلت على معنى وما الذات فدل السميع على أن الله تبارك وتعالى يعني له هذا الاسم ودلنا على ذات الله تبارك وتعالى وأن هذه الذات موصف السبس السماء المعتزلة يعني أبوا أن يقولون هذا الكلام وجعلوا أسماء الله تبارك وتعالى جامدة فقط وهذا خطأ بل أسماء الله تبارك وتعالى تضمنت الأمرين ومعنى الاشتقاق ليس معنى هذا أن هي متولدة من شيء آخر لا وإنما هي تتضمن تلتقي مع مشتقة منه يعني في المعنى وهذا أمر مهم جدا جدا إذا الاختلاف نقول أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها مشتقة ومعنى مثلا حتى مثلا في الجلال يعني اسم الله تبارك وتعالى أنه مشتاق مشتق للألهية سبحانه وتعالى فأسماء الله تبارك وتعالى كلها مشتقة فدلت على وصف ودلت على معنى وهي مترادفة من حيث دلتها على الذات وهي متبينة من حيث دلتها على المعنى واسم الله كلها مشتقة وهنا كلمة يقول يعني وتسمية النحات المصدر والمشتق منه أصل وفرع ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر لا وهنا هو اعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة إذا يتضمن الآخر وزيادة وهي صفة وقوله هنا لري وهي قديمة اسم الله تبارك وتعالى قديم هذا من باب الإخبار نخبر عن الله تبارك وتعالى لأن الباب الإخبار أوسأل باب الأسماء والصفات لأن الأسماء والصفات توقيفية إيش معنى توقيفية تكون لابد من الدليل توقيفية لفظا ومعنى أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية لفظا يعني لابد من الوحي والمعنى كذلك توقيفي لابد المعنى الذي قصده يعني القرآن وقصدته السنة وعلى فهم السلف الصالح يعني امرارها كما جاءت هذه أسماء يعني توقيفية لفظا ومعنى أما بالنسبة لباب وكل صفة وكل اسم يتضمن صفة كما قلت يعني وأما باب الإخبار فهو أوسع من باب الأسماء والصفات ولكن يشترض في باب الإخبار أنه لا يشترض يعني يكون توقيفي في الإخبار اللازجل في حيث اللفظ ولكن من حيث المعنى لا بد أن يكون توقيفي لازم معنا يكون صحيح هذا الذي يشترط في باب الإخبار إذن هي قديمة يعني ليست بمعنى حادثة ولكن هي أزلية وهي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى وهو مصوف الله تبارك وتعالى بهذا الأسم كما قال الإمام الطحاوي ليس بخلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الداري والله تبارك وتعالى خالق قبل أن يخلق الخليقة وهو ذاري قبل أن يبرع النسمة الحبة والنسمةين سبحانه وتعالى نعم قال أبو جعفر المجهي الله أصل اليل رصقت الحبة التي هي الفاء الاسم فلتقد اللام التي هي عين الاسم واللام جاز إلى وهي ساكنة فأدغمت في الأخرى فصارت في اللفظ لام واحدة مشددة إنتهى وقال وأما تأويل الله فإنه على معنى ما هو لنا عن عبد الله عن عبد الله بن عباس هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلقه وساق بسلاطته عن الصحابة عن عبد الله بن عباس قال الله الألوية والعبودية على خلقه أجمعين فإن, فإن قال لنا قائل وما دل على أن الألوية هي العبادة وأن الإله هو المعهود وأن له أصلا في فعل ويتعلق قيل لا تمر بين العرب في الحكم وذكر بيت ربتة من أجر إجلال أجر لله لذ بب لله لذ الغنيات المدة سبحنا واسترجعنا من تأله المدة يعني المستحسنات للوصف لحسنهن وجمالهن نعم يعني يعني من, يعني من تعبدي وطلب الله بعملي ولا شك أن تأله التفاعل من أله يأله وقد جاء به مصدر ويقولونه يعني ولا شك أن تأله التفاعل من أله يأله أفصح أفضل. يجوز أليها زي شكلها نايم من أليها يا لهم. فالشيخ ابن باز يقول أليها يا لهم. قال ويجوز يعني من أليها يا لهم. نعم. وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل. صحيح نطقت به نطقت فيه ونطقت منه نعم. وذل وذالك ما حدث النبي في بن وكيه وساق السنة إلى ابن إلى ابن عباس أنه قرأ Viede rakkaa, jota kukaan ei voi kertoa. Viede rakkaa, jota kukaan ei voi kertoa. Viede rakkaa, jota kukaan ei voi kertoa. Viede rakkaa, هي قراءتين يعني النسول يحفص قلون ويذرك وآلهتك وهذا يشكل يعني كيف فرعون يقول أنا ربكم الأعلى والقرآن مثلا يقول في موضع آخر ويذرك وآلهتك يعني فرعون هل له آلهة؟ هو قال ما علمت لكم من إله غيري كيف نوفق يعني ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى استخف قومه وأطعوه طبعا هي وردت الاثنين يعني ويذرك وإلهتك يعني تعبدك لأن كان فرعون إيش يعبد ولا يعبد عكس النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد رسول يقول الشيخ سالم حمد عبد هاب عبده ورسوله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عبارتهم ونبي لا يكذب أو رسول لا يكذب عبد لا يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ففرعون يعني ويذكر آلهة كان يعبد ولا يعبد. أم على قراءة ويذكر آلهتها اختلف المفسر هنا جاء عن ابن عباس أن فرعون كانت له بقرة يعبدها وكان إذا رأى بقرة حسنة أمر الناس بعبادتها. من هذا الباب يعني أخرج لهم السمرية عجلا له خوار السمرية نعم. وعلى هذا إذا كانت له بقر يعبدها فرعون وكان الذي استحسن البقر أمر بعبادته والذي تبت عن الحسن البصري أنه كان له صلبان معلقة يأمر الناس يعني بعبادتها ويقول هذه آلهتكم وأنا ربها وأنا ربها وربكم من هذا يعني يخرج قول أنا ربكم الأعلى هذا قول للسدي آسف ليس قول الحسن يعني أنه كانت له عدة آلهة أصنام أمر الناس بعبادتها وقال لهم هذه آلهتكم وعبدوها وأنا ربها وأنا ربها وأنا ربكم يعني من هذا الباب يعني يقول الله تبارك وتعالى يعني عن فرعون قال أنا ربكم الأعلى وقول النعباس أنه كانت له بقرة يعبدها إذن ويذرك وألهتك يعني ليذرك وألهتك يعني التي جعلتها فلا يعبودك ولا يعبدها هذا هو يعني الذي اشتكوه اشتكوه لهم ويضرك وألهتك أن لا يعبودك ولا يعبد الآلهة وإلا لشك إنه رب الآلهة في زعمه وفي ادعائه وهذا ادعاء باطل وهو كفر والعياذ بالله واستخفى قومه فأطعه فأوردهم النار نعم. قال إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد كان يعبد ولا يعبد وذكر مثله عن مجاهد ثم قال فقد بين قول المعباس ومجاهد هذا أن ألأ عبد. أن الإله تقصد مصدره وسافى حديثا عن أبي السحين مفوع إن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليهلمه. إلى الكتاب يوهلم فقال له المعلم اكتب بسم الله فقال عيسى أتدريم الله الله إله آل قال العلامة من رحمه الله سعال لهذا الاسم الشريف عشر قصائص لفضية ثم قال وأما قصائصه المعنوية فقد قال اعلم خلقي به صلى الله عليه وسلم لا احصي ثناء عليه انت كما احنيت على نفسي وكيف تحصى قصائص كيف تحصى وكيف تحصى قصائص اسمي لمسمى لمسمى كل كمال على الاطلاق وكل مديح وحمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل كمال وكل عز وكل جمال وكل خير واحسان Wajudin wafudin wabighin falahu wa minhun. Fama هذا ismu في qalilin illa kattara. ولا من خوف illa azala. Wala mida karmiin illa kashafah. Wala mida hammin wabmin illa karaja. Wala mida titiin illa waksahah. Wala taallak bihii zaheetun illa afaataan kuwa. Wala daliilun illa analahu anta. Wala faqirun illa asaaahu hina. Wala mushtaruhu. ولا فقير إلا أصارع غنياً، ولا مستوحش إلا آنساً، ولا مطوب إلا أيدا ونصره، ولا مطر ولا مطر إلا كشف ضرا، ولا شريف إلا آوات، فهو الاسم الذي تكشف تكشف به كوارث، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض وبه أنزلت الكتب وبه أرسلت الرسل وبه شرعة الشرائع وبه قامت الحدود وبه شرعة الجهات وبه انقسمت الخليطة إلى السعاداء والأشرياء وبه حفظت الحرقة ووقعت الواقع وبه وضعت الموادين القس ونصب الصراف وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وهمين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 ولأجله فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتديا منه منتهيا إليه وذلك مجب ومطلع ربنا ما خلق هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى لله ذر ابن القيم سبحان الله لا كلمات يعني تكتب بماء الذهب يعني وهذا الذي يدلنا هو أنه ينبغي التعلق باسم الله تبارك وتعالى وأداة حقه واللوذ به والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب وكذلك ينبغي حسن القصد بالله تبارك وتعالى وأداء حق الله تبارك وتعالى هذه معاني سامية جدا جدا يعني تكون في اسم الله تبارك وتعالى والأسماء الأخرى كلها تبيعة له والله لله يضرب القيم في الحقيقة ذكر كلمات يعني عظيمة جدا جدا من تدبرها يعني تعلق قلبه باسم الله تبارك وتعالى فلا شك أنه يعني ما, خلقت ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وما وجدت يعني الخلق إلا لعبادة الله عز وجل فينبغي اللود والذود والتعلق بهذا الاسم وأداء حق الله تبارك وتعالى من العبودية والرغبة والرعب والرهبة وأن لا يخشى أحد أحدا إلا الله تبارك وتعالى عليه الله وآله عبده ويخوفونك بالذين من دونه وينبغي أداء حق في الله تبارك وتعالى فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر ربنا تبارك وتعالى إذن مقصد ابن القيم يعني هو الرجوع واللود والذود بهذا الاسم والاعتماد عليه وسائر الأسماء كلها تبعة له نعم الله الرحمن الرحيم قال ابن جريب حدثني السبيل بن نحية حدثنا رحمان بن نبر سمعت العزمين يقول رحمان بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين وساق بسنده عن أبي سعيد يعني القدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سب مريم قال والعزرم يعقل على قلاتها تقول ليش قال أحمد في المسند حديثه لا يسأو شيئا نعم العرزمي قال عن أحمد في مسند تحت الحاشية يعني حديثه لا يسوي شيئا نعم وساق بسنده نعم, نعم. وساق بسنده وساق بسنده عن أبي سعيد يعني أخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ميسر مريم قال رحمان رحمان الآخرة والدنيا ورحيم ورحيم الآخرة نزل تحت في الهامش قال ضعيف نعم قال ابن القيم رحمه الله تعالى واسم الله وتقوى اسمه واسمه الله تعالى دال على كوني معبودا يا له الخالق محبه وتعظيما وخضوعا ومفزها الي في الحوادث في الحوادث والنوازل وذلك مسلم بكمال اوهبيته ورحمته المتضمنتين لكمال ملكه والحمده والالهيته وخضوعيته ورحمانيته وملكه مسلم لجميع صفات et ystähi, ذلك ilman لا joka on ولا ei kuule, ei näe, ei tule, ei puhu, ei ole aktiivinen, ei ole oikeutettu, ei ole oikeutettu, ei ole aktiivinen, ei ole oikeutettu, ei ole oikeutettu, ei ole oikeutettu, ei ole oikeutettu, ei ole oikeutettu, ei ole oikeutettu, ei وصفات الإحسان والجود والبرغ والحنان وغافه وبرص أقص بسم الرحمن وقال رحمه الله أيضا الرحمن دال على صفة القائمة بي سبحانه ورحيم دال على تعلقها في المركوب إذا يعني وكأنه يريد أن يفرق بين الرحمن الرحيم الآن كلنا قرأ في المقدمة مقدمة الكتاب فاحببت أن نمشي فيها يعني قليلا حتى نصل إلى الكتاب نفسه. الرحمن يعني يعرف العلماء يقولون هو ذو الرحمة الواسعة والرحيم هي يعني ذو الرحمة الواصلة الرحمن ذو الرحمة الواسعة كما قال الله تبارك وتعالى ووسعة رحمة كل شيء فهو ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة يعني متعلق الرحيم بالعباد والرحمن يعني بالله تبارك وتعالى فهو الرحمن دلنا على اسم الله تبارك وتعالى ودلنا على صفة على معنى وهي صفة الرحمة بالله تبارك وتعالى وصفة الرحمة بالله تبارك وتعالى لعله يأتي في باب الأسماء والصفات انتوس فيها يعني من عدة معاني ولكن نكت في القدر إن هي تعلقها بالمخلوق وكان بالمؤمن الرحيمة وكان يعني ما قالش يعني وكان بالمؤمنين رحيمة وإنه إيش إنه رؤوف إنه بهم رؤوف رحيم نعم فإذا تعلقها بالمخلوق بالرحمة الواصلة هذا هو الفرق بينهم نعم وإذا أردت فأم هذا فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحمة إنه بهم رؤوف رحيم ولم يجيء فقط رحمان لهم وقالت إن أسماء ربي تعالى هي اسماء ونعوده فانها دالة على صفات كمال اسماء ونعوت اسماء تدل على, الذات تدل على الصفات نعم على صفات كمال فلا تنافي فيها بين العالمية والوصفيه العلميه العلميه تدل على الذات هذه معنى العلميه والوصفيه دل على وصف معنا زائد يعني للذات نعم. فلا تنافي فمن حيث هو فمن حيث هو صفة جرى تابع اسم الله وهو ومن حيث هو اسم وهذا في القرآن غير تابع يعني غير تابع يعني أنه اسم علم على ذات الرب تبارك وتعالى لا يطلق لي غيره الله الرحمن يعني أسماء لا يتسمى بها أحد البتة ولهذا عندما يتجرى مسيلم وسمى نفسه رحمن يمام عندما قال الله تبارك وتعالى وإذا قيل له مسجد للرحمن قال ومن الرحمن أنسجد لما تعمرنا؟ وزاد من الفورة يعني أنكر أن يكون يعني قال ما نعرف الرحمن ليماما فقط ومسيلم عندما تسمى بهذا الاسم أرداه الله عز وجل رداعي الكذب فصار يضرب به المثل وأنه لا يعرف حتى باسمه وقال مسيلم كذاب نعم بقول الاسم الألم قوله تعالى أغرق ماله على العرش السوى انتهى النقص نعم قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله قال ومعناه التناوب الكلام على الجميل على وجه التأثير فموهده اللسان والقلب والشكر يكون باللسان والجنان والأكام والجنان والأكام والجنان والأكام فهو عم من الحمز إلى أغلق وأخص سببا لأنه يكون فيه يعني متعلقة يعني الشكر بش يتعلق, يتعلق يتعلق باللسان وبالجوارح وبالجنان هذا بحيث تعلق فهو عام أكثر أكثر وأما الحمد فمتعلق بإيش باللسان يعني نعم هذا محيط تعلق ولكن من حيث, ومن حيث السبب فيكون الحمد يعني عام من الشكر لأن الحمد يكون ب مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي يكون سواء كان نعمة واسيلة أو غير واسيلة مش الشكر لازم تكون بالنعمة واسيلة هذا هو الفرق، وبعضهم لم يفرق بين الحمد والشكر. بعض العلماء يقولون الحمد هو الشكر والشكر هو الحمد. فالله تبارك وتعالى يحمد ويشكر ربنا تبارك وتعالى على كمال أسمائه وصفاته. نعم. فوأعم من الحمد متعلقا وأقص سببا لأنه يكون في مقابلة النعم. والحمد أعم سببا وأخص موردا لأنه يكون في مقابلة النعمات وغيرها. هذا نعم. فبينهما عون وقصص وشيء. يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. طيب يجتمعان في مادة، فاشي يجتمعان، الحمد والشكر يجتمعان كونهما باللسان، الحمد يكون باللسان والشكر يكون باللسان. اجتمعوا في هذه الأمر يعني. قال وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. وش الانفراد وين؟ يعني الشكر يكون. يعني مقابل نعمة واصلة ولكن ذاك يكون يعني بواصلة أو غير واصلة سواء مقابل نعمة أو غيرها سواء حصية أو معنوية هذا الذي يفتريقان في نعم قال مصنف رحمه يعني الشكر ينفرد بالأفعال هكذا انفردان يعني بالفعل قال الله تبارك وتعالى وقيم عبادي الشكور، يكونوا يعني بالأركان ولكن بالنسبة للحمضة يكونوا إلا باللسان فقط نعم kun minä olin nuori, minä olin nuori. Minä olin nuori. Minä olin nuori. Minä olin nuori. Minä ما قلت وقد بدائع الثعاب بدائع في كتاب بدائع الفوائد وقد نص فقرر هو المنقي رحمه الله تعالى ونصر في كتابه جلاء الافهام وبدائع لا في كتابي وبدائع الفوائد في كتابي يا في كتابي جلاء الافهام جلاء, جلاء الافهام وبدائع الفوائد جلاء الافهام جلاء يعني هو نصره في ماذا؟ في كتابه جلاء الأفهم وبدائع الفوائد. اكتبيه نعم. قلت هو هذه المسألة بالنسبة لصلاة الله تبارك وتعالى وصلاة الملائكة وصلاة البشر. بس البصر قال الله تبارك وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الصلاة هنا إيش معناها؟ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. بمعنى الدعاء. جيد. صلاة الله تبارك وتعالى اختلف العلماء بعضهم قال الصلاة هي الرحمة ولكن أشكل هذا قال يعني في قوله الله تعالى أولئك عليهم صلاة صلوات من ربهم ورحمة فكيف هنا غير بين الرحمة والصلاة فقالوا يعني هي ليست الرحمة هي معنا آخر فقالوا لا إذا اجتمعت تفرق يقصد الرحمة الإحسان وأن الصلاة يعني الثناء إذا كان اجتمعت جاهز مع بعضهم رد هذا القول وكذلك حتى الشيخ بن باز ينصره كثيرا جدا يعني يقول الصلاة هي بمعنى السناء وبمعنى الرحمة لأن الله تبارك وتعالى رحم عبده وأثنى عليه في الملأ الأعلى وكونه يعني, يعني وصفه بأوصاف عظيمة جدا منها أنه رؤوف الرحيم وأنه سيد ولد آدم أجمعين صلوات الله عليه وسلم عليه وأيده ونصره وجعله خاتم الأنبياء والرسل وأتم به هذه الرسالة فهذه وصاف حميدة يعني برحمة الله تبارك وتعالى به وكذلك ثناؤه عليه في الملأ الأعلى إذا صلاة الله تبارك وتعالى هي تأتي بمعنى الرحمة وبمعنى الثناء الثناء يعني أثنى الله تبارك وتعالى عليه في الملأ الأعلى والرحمة يعني بوصفه أوصاف عظيمة جدا أنه سيد ولد آدم وأنه رؤوف ورحيم وأنه ذو خلق وأنك لعلى خلق عظيم يعني هذب أخلاقه الله تبارك وتعالى وأيده ونصره وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وأما إذا اجتمعت الصلاة والرحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة يكون الصلاة هنا بمعنى الثناء والرحمة تكون بمعنى الإحسان وأما صلاة الملائكة فهي الاستغفار كما جاء في الحديث يعني إن ملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاة يعني اللهم اغفر له اللهم ارحمه جاء يعني تفسيرها فإذا صلاة الملائكة هي الاستغفار والدعاء له يعني بالاستغفار والرحمة وأما صلاة البشر يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي أي والذين آمنوا صلوا عليه فصلواتنا نحن على النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني دعاء وطلب من الله تبارك وتعالى أن يسمي عليه في الملع الأعلى نعم. قلت وقد يراد بها الدعاء كما في المسلم عن علي المفروعة الملاحكة تصلي على أحدكم ما في صلى اللهم اغفر له اللهم الحمد حوله وعلى آله أي أتباع أي أتباع على من نص عليه الإمام الأحمر هنا إيه طيب الأتباع الآل إذا أطلقات المقصود هالأتباع على الدين اللهم صلي على محمد وآل وسلم الآل ايش مقصود بهم اتباع على دينه وأول من يدخل في هذاهم الصحابة لأن لفظ الآل إذا أطلق المقصود بهم الاتباع على الدين كما قال الله تبارك وتعالى احشر آل فرعون إيش أدخل إيش وأدخل وأدخل آل فرعون تقوم آل فرعون أشد العذاب إيش معنى آل فرعون يعني أتباعه على دينه الذين اتبعوه إذن الآل نقصد إياهم الأتباع أما إذا جاءت بعضها الصاحب والآل فعلى خلاف العلمان المقصدين بنو هاشم أو بنو عبد المطلب قربته نعم قوله وعلى آله أي أدفعه على من نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين صحابة وغيرهم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد على الشارع كتاب مصدر مصدر كتبة يكتب كتابا وكتابا وكتبة وكتب ومدار الماده على الجمع ومنه تكتبه بمثولان إذا إذا اجتمع إذا اجتمع إذا اجتمع طب شو الفرق بين إذ وإذا عرفت هو بعض هذه مسألة مهمة جدا ما الفرق بين إذ وإذا الفرق بينهم عنا نضرب مثلا مثال بالبيان يتضح الأمر مثلا جاء شخص وطرق عليك الباب طرق الباب طرق فتأخرت انت عليه تأخرت فعندما تخرج أشتقول تقول أني متأسف إذ تأخرت عليك إذ تأخرت عليك يعني أنت تقر بأنك إذ تأخرت عليه أنا متأسف إذ تأخرت عليك يعني والحال أني تأخرت والواقع أني تأخرت عليك بالفعل أما إذا أنت يعني طرق الباب وأنت يعني هنايتها هكذا خرجت قلت أني متأسف إذا تأخرت عليك يعني ها ربما للأدري ممكن ففيها اعتراف يعني إذ يعني تحقيق وقوع الشيء يعني فيها تحقيق وقوع الشيء لكن إذا يعني لا لا يلزمه لذا إذ في القوة أقوى إني متأسف إذ تأخرت عليكم يعني والحال أني تأخرت عليكم يعني أعترف جازم أني تأخرت عليكم أما إذا كان ما فيه يعني لعلّة ولاعل تقول إني متأسف لعلي أو إذا أو شيء كذا نعم في فرق بين إذ وإذا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 وهو توحيد الإلهية والعباد طبعا نريد نمشي قليلا كتاب المقدمة طويل شوية ولكن هنا الموضوع مهم جدا هنا جعل المؤلف التوحيد نوعان والذي نعرفه التوحيد كم ثلاث أقسام توحيد الربوغية توحيد الروهية وتوحيد الأسماء والصفات وهنا يقول التوحيد نوعان توحيد المعرفة والأسماء والصفات وتوحيد الطلب والقصد يعني توحيد المعرفة والتوحيد المعرفة والإثبات والأسماء والصفات أجعلهم يعني واحد فهذا كم يقول بعض المشايخ يعني هو يقول في عبارة متعجلوش على فهم هذا لها معنى يقول من فوق إلى تحت وتوحيد يعني الطلب والقصد من تحت إلى فوق يعني توحيد القصد و الطلب هذا يعني يتعلق بتوحيدش الألوهية توحيد العبادة يعني مننا إلى الله تبارك وتعالى يعني من الصلاة والصوم والزكاة والحج إلى غير ذلك هذا يعني من تحت إلى فوق إليه يصعد الكلمة الطيب والعمل الصالح يرفعه أما توحيد المعرفة والأثبات والاسم والصفات فهي من فوق إلى تحت تشمل من فوق يعني هي أفعى الله تبارك وتعالى مثل الأنعام والقهر والقوة وأسماء الله تبارك وتعالى وأفعال الله تبارك وتعالى. فجعل الأمر قسمين. وهذا هذا التقسيم إخوة ليس أمر مبتدع وليس يعني أمر حادث وإنما هو من استقراء الكتاب والسنة. أنا قال العلماء أن الأسماء يعني أن التوحيد ينقسم إلى قسمين. يعني معرفة وإثبات وهذا وكذلك أسماء وصفات هذا يتعلق بمعرف معرفة مادة معرفة الله تبارك وتعالى وإثبات اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته عز وجل إذا توحيد المعرفة وتوحيد إثبات جعله فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى بالربوبية وبأسماءه الحسنة وتوحيد يعني طلب وقصد الذي يتعلق بالولوية إذن القسم الأول جعله الربوبية والأسماء والصفات، والقسم الثاني جعله اللولوية، فلأن لماذا قال نوعان؟ لأن نوع لم ينكره أحد، ولم يُكبَر فيه أحد إلا النزل القليل، فتوحيد المعرفة والإثبات يعني لم يكن يعني بهذا الشيوع اللي موجود الآن والإلحاد والعياذ بالله، فمثل لو نظرت قديماً فما كانش هذا ينكر ينكر أصلا إلا من طمس الله عز وجل على بصيرته وكابر واعترى فطرته يعني ما طرأ عليها وإلا فتوحيد الربية لم يكن يعني ينكره أحد إلا المكابر إلا عن طريق المكابرة والعيذ بالله فمثلا فرعون قال ما علمت لكم قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري وقال وما رب العالمين قال وما رب العالمين لموسى قال وما رب العالمين ليس مستفما على ذات الرب تبارك وتعالى وإنما هو جاحد لله تبارك وتعالى فرعون موقم بوجود الله تبارك وتعالى ولكن أنكر بلسانه وأقر بقلبه ليشتن الله تبارك وتعالى يقول وجحدوا بها واستيقنتها شوف استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة نصر الله السلام والعافية ويعلم الله تبارك وتعالى ويعلم الرب ولكن أنكر ذلك وجحد وكابر والعيذ بالله ما أخذه إلا الكبر ولهذا حتى موسى عليه الصلاة والسلام عندما حاجه قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورة مثبورة يعني هالكًا شوف موسى عليه الصلاة والسلام وهكذا الأنبياء وهكذا الصالحين الذين يخشونه ولا يخشون أحد إلا الله يقف أمام هذا الطغوت المتكبر العاتي المتجبر الذي يدعي الربوبية يقول له موسى يقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض قال العلماء بعض المفسرين قالوا لقد علمت يعني بإخبار لهم أو أنه قال له يعني بما استقر في نفسه وا استيقنَه يعني منه وأقرَّه الله تبارك وتعالى عليه. لقد علمت ما أنزل هؤلاء؟ هؤلاء يعني التساعيات، وبعضهم قال الآيات التي في آخر الأنعام على اختلاف المفسرين. هؤلاء يعني القمل والضفاضع والدم والطوفان والعصا. التساعيات التي جاء حدث لموسى عليه الصلاة والسلام يسميها الأشاعرة المعتزلة معجزات. ولكن هي على لسان القرآن والسنة أنها آيات وبينات كما قالوا مجئتنا للبيناة فأتي بآية إن كنت من الصادقين حتى على لسان القوم فهي آيات وبينات فالرسل جاءوا بالآيات والبينات يسميها المعتزلة وكذلك الأشائر يعني معجزات حتى أنهم فارقوا بينه وبين لأن قالوا معجزة هي الشيء الخارق للعادة فقالوا ما, ما الفرق بينه وبين الكرامة قالوا هذه قابلة للتحدي وهذه غير قابلة للتحدي على كلام فيما بينهم إذا قال له ما لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك يا فرعون مسبورا يعني هالكا شوف القوة من عند الله تبارك وتعالى يعني إذا فرعون جحد وأنكر الرب تبارك وتعالى ولكن في قرارة نفسه يعلم أن الله حق ولكن جحد بلسانه واستيقن بنفسه كذلك مما أنكر الربوية قديما النمرود. عندما جاءه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحاجهه. في الحقيقة هذا التوحيد ما يكاد ينكر أبدا فاعترفت به حتى قريش واعترف به الكفر. قال الله تبارك وتعالى. ولا إن سألتهم لا يقول ولا من خلقهم لا الله. يعني خلقهم الله تبارك وتعالى. فيقول لعزة ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولونا خلقه العزيز الحكيم. فالله تبارك وتعالى والخالق والبارئ وهو المصور. هذا توحيد روبية. ما يكاد أحد ينكره. ولكن حذ نزر قليل جدا جدا من ذلك النمرود عندما حاجه إبراهيم مثل ما قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال, إذ قال إبراهيم وربي الذي يحي ويميت قال أنا وحي ويميت الأمر بسيط أنا وحي ويميت طبعا في ناس جلسين ويلتبس عليهم الأمر وكان في زعمه هذا النمرود أنه يأتي اثنين واحد محكم عليه بالإعدام والثاني غير محكم عليه في الإعدام يقتل هذا ويطلق الصراحة هذا هذه واضحة جدا عند من يلتبس عليه الأمر وعند الجهل لأنه بالفعل يحيوه ميت إبراهيم يعلم أن هذا ليس إحياه وليس إيماته ما أراد أن يجادله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه قادر إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول هذا ليس الإحياة وإنما الإحياة هو من عدم حتى يذكرون قصة لعلا تكون هي يذكرونها بعض المشايخ هنا في البلاد يقولون مرة جاء فرعون إلى هامان وطرق عليه الآسف جاء همان إلى فرعون وطرق عليه الباب فتأخر فرعون فقال له أني متأسف وكذا كنت أخلق في هذا العنقود عنقود من العنب أخرج له عنقود من العلم فقطع منه واحدة همان وقال أرجحها طيب فقال علي همانك يا فرعون يعني ضائبت مثلا على همانك يا فرعون يلا أظن أن هذه القصة في الحقيقة حالتها ولكن المعنى متحة أن هو من باب الإعجاز يعني هو لا يستطيع أن عين بواحد أن يرجعها إلى العنقود فضلا أن يدعي أنه خلق العنقود على كل إن قال أنا أحيي وأميت بالنسبة للنمرود حن الآن ليس فيرعون بالنسبة للنمرود يعني ادعى أنه يحيي ويميت قادر إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لهم إحياء والإيجاد من عدم هذا ليس هو الإحياء ولكن بما أن في مجادلة وقد يلتبس الأمر على الحاضرين بأنه مخاصم في مخاصن في كذا فاقترك هذا بالكلية وجاءه بالأمر الواضح الجلي اللي, اللي نبس فيه قال إن الله الذي أدعوك إليه يأتي بالشمس كل يوم من المشرق فأتي بها من المغرب طبعا قال العلماء أن كان في المجلس ناس جالسين أكبر من فرعون سنا ويعلمون أن الشمس تخرج وتغيب يعني وهو يعلم ذلك فما يستطيع أن يقول أنا آتي بها من كذا ويعلمون أن تأتي من المشرق فلا يستطيع أن يدعي ذلك، فبوهيت، فبوهيت الذي كفر ونادى بالله. إذن كذلك النمرود أنكر وجحد في الربوبية، إذ قال أنا أحيي وأموت. كذلك من قديم من أنكر هذا الأمر الدهرية، كما قال الله تبارك وتعالى عن هذه الفرقة، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فنسب الإهلاك والإماتة والحياة إلى الدهر. فهذا ما من أنكر هذا القسم توحيد الربوبية وإلا في الحقيقة يعني ما يكاد أحد شرك فيه قليل جدا جدا يعني في روبية قديما ولكن الآن نرى خلاف ذلك يعني بعض الناس يعتقدون أن للأولياء شيء من التصرف في الكون وأنه لا تستطيع أن تحلف به وإذا حلفت به يعني يكسرك أو يسمك أو يفعل كذا أو يفعل كذا فهذا جهل بالناس في الحقيقة والواجب على الناس أن تتوب من هذا فلا أحد يملك أبداً لا ضر ولا نفع ولا حياة ولا إماتة أبداً حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق على القول الراجح حتى حتى من وأفضل من جبريل ومكائيل يقول إن لا أملك النفس نفعاً ولا ضرراً فلا يملك هذا أبداً صلى الله عليه وسلم فالواجب أن يكون هذا الشرك والعيذ بالله قديماً كان قليلاً جداً ولكن الآن يعني صار شيوع يعني كانت مثلا روسيا أو شيء كهذا إلحاد وانتشار وليس بالله في إنكار الولد وحتى الفلاسفة قديما كانوا يعتقدون بأن وراء هذا الكون قوة تحركه وعله يسمون العلة التامة وبعض من أن يسميها يقول يعني الحركة الأولى يعرفون هذا الأمر ولكن ما هو ما ماهيته يقولون هذه علة تامة موجودة نحن لا ندري حققتها مجهولة عندنا وأن لهذا الكون محرك هو مدبدر بهذا التنسيق بهذا التمام هذه الفلاسفة قديما أهل السنة والجماعة والمسلمون يقولون الذي أوجد الكون وحركه هو الله تبارك وتعالى الفلاسفة يقولون فيه محرك ولكن لا ندري شوف مع جحودهم وانكارهم هذا يعتقدون أن هذا الكون يعني يسير بحركة لها محرك ثم بعد ذلك انطلق الكون في حركته أو هناك لأن المعلول هذا له علة هي التي يعني العلة التامة يسمونها الفلاسفة فحتى قديما يعني يعتقدون أن وراء هذا الكون شيء ولا شك إحكام هذا الكون وبهذه الصورة لا شك أن له مدبر وأنه له موجد وأنا تكلمت في هذه المسألة بالذات في الحقيقة لأن تصل بي أحد الشباب أظن أو الأمس أو كذا له شكوك في مثل هذه الأمور في الخلق والإيجاد وكذا وهذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحك أبو غيرى جاء الوجه قال له من خلق الله خلق كذا وخلق كذا من خلق الله ضحك أبو قال صدق خليلي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا فمن خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله قال الله إذا وجد أحدكم ذلك فلننتهي عناد وساوس يعني جاء في حديث أنه يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يعني الله تبارك وتعالى خالق ليس مخلوق يعني كيف يكون الله تبارك وتعالى مخلوق حشاه ربنا تبارك وتعالى وهو السميع البصير الخالق ليس بخلق الخلق استفادة اسم الخالق فحتى قديما ما كان أحد منهم يدعي أنه خلق ابنه أو خلق دابته أو خلق نفسه ما في أحد يدعي هذا لأنه سيكذبوه يقولون أنت خلقت نفسك كذاب. طيب من خلق من الذي كان قبلك فما يستطيع أن يدعي هذا ولهذا جبير بن مطعم عندما رسلته قريش يعني, وأوف... يعني أوفدت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم لي... لي... يعني يفاوضه في أسر بدر أرسل جبير بن مطعم ذهب إلى المدينة جبير كم في حديث البخاري ذهب إلى المدينة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في صلاة المغرب في قول الله تبارك وتعالى أول ما دخل سمع هذه الآيات أول ما سمعها سبحان الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال جبريل المطعم وكان كافرا قال كاد قلبي أن يضير. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وجاء في الواية كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. علم سبحان الله. أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون؟ ما في لوح من يعني المعدوم لا يصلح أن يخلق شيئا لأن فاقد الشيء لا يعطيه. كيف يعني هو المعدوم يعني يوجد المعدوم لا يوجد أشياء ولسيما هذه الحركات التي في الكواكب والمجرات والأرض والإثقام في البشر والهضم والحمل وإلى غير ذلك من أمور صبح الله عظيمة جدا جدا يعني فهذا مستحيلا يوجد من هدم أم هم الخالقون يعني خلقوا انفسهم بانفسهم ما في أحد يدعي ذلك أنه خلق شيء لأنه سيكذب فالله تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذه الكعنات والشرك في هذا مصيبة كبيرة جدا جدا وأفضل ما يعالج الإنسان نفسه إذا انتابته هذه الشكوك أن يقرأ القرآن قال تبارك وتعالى ونزل من القرآن ما هو الشفاء الشفاء بالذات بالدرجة بإجماع العلماء أنه علاج لمثل هذه الأمور شكوك القلب ووسوسيه إلا أن القرآن إخوتي ينبغي أن يقرأ بتدبر وبتماعن وبتريت وبتعقل ما نأخذ الكتاب بين أيدينا ونفكر في الزرع والضرع وأمتب نمشي وإيش عندي موعد لا نتعلق بكتاب الله ونتدبر معانيه له أثار كبيرة جدا جدا عن النفس وهو طرد وهو شفاء كما قال الله تبارك تعالى لما في الصدور أقول والرد على مثل هؤلاء الناس الذين ينكرون الربوية يعني أول شيء بالفطرة الله تبارك وتعالى فطر العباد وفطر الخلق على معرفة الله تبارك وتعالى من غير تفكير أو من غير تعليل تعلم النفوس أن الله تبارك وتعالى هو الخالق المدبر الموجود كما جاء في الحديث ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانها أو ينصرانه ولم يقل يجعلانه مسلما يعني فأبواهم أودانه وينصرانه ويمجسانه ولم يقل يعني يجعلانه مسلمان أو يومسلمانه الدليل أن الفطرة هي الإسلام قال الله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله كل مولود يولد عن الفطرة خاصة بعد ذلك ما قال غلام الخضر يعني جاء في الأحاديث صحيحة وهذا أمور خاصة, خاصة بهذا فقط يعني وإلا فكل مولود يولد على الفطرة وأما غلام الخضر فجاء في الحديث أنه طبع يوم طبع كافر نصد الله السلام والعافية وكل مولود يولد على الفطرة فالفطرة هي الإسلام آه إذن آه يعني آه الدليل على وجود الرب تبارك وتعالى الفطرة تدل على ذلك كذلك الحس يعني يدل على وجود الله تبارك وتعالى جاء عرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يعني من الحس الدعاء قال الله لنا فدع فأمطر سبتا ثم جاء رسوله قادم فقال حولينا يعني قد الاستحصاء الاستصحاء فدع النبي صلى الله عليه وسلم قال حوالينا ولا علينا وعندما يعني كانت الش السحابة يعني حول المدينة خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الحس دليل على وجود الرب تبارك وتعالى وما حكام هذا الكون والكواكب والمجرات كلها إلا دليل على وجود الرب تبارك وتعالى، ولا ينكر هذا إلا مكابر، ولا يدوب الله. كذلك من أدلت وجود الله تبارك وتعالى العقل، العقل شوف أن جبير بن مطعم يعني تأثر عندما قال الله تبارك وتعالى أم خلق من غير شيء نامون خلقون قل كان قلبي أن يطير. الدليل للعقل دليل على يعني يدل على وجود الرب تبارك وتعالى وما آيات الرسل والشريعة آيات الرسل جاءوا بآيات كثيرة جدا جدا تدل على وجود الله تبارك وتعالى مثل يعني إغراق فرعون وانفلاق البحر وحبس الشمس إلى يوشعب النون وناقة الله تبارك وتعالى ويعني آيات عظيمة جدا جاءت بها الرسل تأييدا وإلقاء إبراهيم في النار بأن تكون بردا وسلاما عليه كل هدية دلالة على وجود الرب تبارك وتعالى وهذا القرآن كذلك إحكامه وما جاء به من الآيات البينات التي تتعلق بالكون التي تتعلق بالعبادة أمر عظيم جدا جدا يدل على وجود الرب تبارك وتعالى منهما هو يتعلق بالغيب ويصدقه الواقع ولازال يصدقه الأول في الثانية الله يحفظكم إن شاء الله بعض الشباب بالظاهر لاخير يعني يحبوا أن يرسل الفوائد وأنا أشجع على هذا الأمر يعني بعض الشباب في أرسل الفوائد أنا حط إخواني على هذا الأمر ونستفيد أي فائدة يعني تقرأ هنا يا لباس يعني وهذا يدل على المتابعة والاجتهاد ساكن الله خير الفوائد الأول نقدم الفوائد على الأسئلة دائما إن شاء الله عرفن لكارت أن هو التوحيد قسمان كما ذكر هنا وبعض يجلب ثلاثة أقسام لزيادة البيان والإيضاح. ما فيش مانع أن نجعل التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد ربويّة وتوحيد لوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم مستقر من الكتاب والسنة وأنه ليس بيدعة وإنما هو أمر يعني من نصوص الكتاب والسنة. بل إن القرآن يعني اعتنى بهذا الأمر وأفرد يعني صور كامل لكل قسم من أقسام التوحيد. هناك من القرآن ما انتضم للتوحيد كله، ثوامثا سورة الفاتحة تضمنت جميع أنواع التوحيد، توحيد الروبيه وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات سورة الفاتحة فقط، وهناك ما أفرد ما أفرد من القرآن بسورة الأسماء والصفات فقط بتوحيد الأسماء والصفات، قلوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذه السورة أفردت بكميلها بتوحيد الأسماء والصفات لأميتها وهناك من السور ما أفردت يعني ب توحيد ألوهية ويقول أيها الكافرون لا أعبده ما تعبدون ولا أنت معبدون ما عبدوا ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنت معبدون ما عبدلكم دينكم اليدين إذا وكذلك توحيد الربوبية أفردت سورة به قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا واقب ومن شر نفثات في العقد ومن شر حاسم حسن إذا حسد شوف سورة الفلق يعني أفردت توحيد الربوبية والسورة الإخلاص أفردت لتوحيد الأسماء والصفات والسورة الكافرون أفردت لتوحيد العبودية الولوهية نعم والفاتحة يعني شملت أنواع التوحيد الأربع إذن التوحيد هو ثلاث أقسام ولا بأس نقول قسمين أو نقول ثلاثة لزيادة البيان والإضاحة ولو ما في تعارض أبدا نقرأ شوائد نعم إذا هو من كل الأمر أعظم وهو نوعان وهو نوعان أيا من يضرب أيا من يخطئ؟ إلعم يعني وسنسنعين جعله ما فيش تعرضه؟ إلعم فائدة ثانية؟ بعض أهل بعض يقول فائدة بعض أهل العلم ذكرت شروط في كلمة في كلمة التوحيد لا إله إلا الله وجمعها في هذين البيتين شروطها لمن ب... لمن بقدرة النطق علم يقين وانقياب وصدق والحب والإخلاص والقبول كفن عي ما أقول المرجع صارت لا إله إلا الله تأليف الشيخ علي محمد عبد الوهاب الوصاف. بس هذه المسألة مش عارف إيش علاقتها بالدرس. نعم. هذه القادة الفات حلت ودخل حرتنا إلى الفوائد أحرص الشيخ وكل الفايد إحنا ما نريد أن نخلط دروس بعضها وليس خلط هذا ولكن يعني حتى نرتب الأفهام للناس. والوقت ضيق جدا يعني حاول تكون تتعلق بالدرس إذا قئت يعني طيب اما لو كان خطأ فهذا يقدم اول شيء اذا كان في خطأ في حديث او في عزو او في علم او في مسألة ما ارجو ان يعني على طول تبادروا به ويقرأ وقبل كل شيء يعني ويقدم على كل شيء لان احنا اجلسنا هنا إلى الاستفادة والعلم والتناصف بينه والدراسة الاسئله نعم فايده اخرى نقرا السلام عليكم يقول الشيخ صالح ان الرحمن منه انشطت صفة رحمة وأن رحيم منه فئر رحمة نعم هذا هو الإقرار نفس الشيء الذي كان يقول هذا دلت على وصف وعلى اسم يعني. نعم يقول السائر السلام عليكم ورحمة الله السوار ذكرت يا شيخنا أن... أن, في أهل السنة أن أهل السنة والجماعة يقولون أن وصف جاءوا بالبينات والآيات والمعتدرة يقولون معجزات فهل أفهم من ذلك أنه لا يجوز أن نقول أرسل جاء في المعجزات بارس الله فيه. هو لفظ المعجزات في الحقيقة لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة لفظ المعجزة هكذا والذي جاء في القرآن هو البينة وجاءت الآية حتى على لسان القوم حتى على لسان الكفرة يعني قالوا يعني طلبوا حتى عندما طلبوا من رسل طلبوا البينات والآيات وقالوا ما جاءتنا تبينا حتى في النفي فأتي بآية إن كنت من الصادقين الذي هل يعني قديم الذي استخدمه الصحابة لم يأتي مثلا لفظ المعجزة ولكن ليس معنى هذا أنه لا يجوز لكن هذا استخدام يعني من علماء الكلام وليس كل ما قاله علماء الكلام يعني لا يصح ولكن ولا شك أنه التمسك بما ورد من القرآن والسنة يكون أمثل وأوفق وأعظم وأحسن وأبلغ يعني هذا هو الأمر يعني ويعني أعرفهم المعجزة لأن الما... لماذا نشأت هذه كلمة كلمة المعجزة هو للجلال الذي وقع ما بين ما بين المعتزلة والأشاعرة لأن كما كمل من المعتزلة بنوا دينهم على العقد وحسنوا الأشياء بعقولهم حتى أن موجب على الله فعل الأصلح والحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل وإلى غير ذلك يعني لهم أمور يعني خطيرة مثل عقيدة وعده أمور وما أعتقد سنو الجماعان الحسن ما حسنه الشر والقبيح ما قبحه الشر فهما صرت الأمر بينهم وبين الملاحدة فجابوا هذا الأمر المعجز الخارق للعادة عندما يناقشونهم الأشاعر المتذو طب الأشاعر بينو دينهم على الجدل والصفية بنو دينهم على الذوق والكشف والرؤى المنمية والرافضة بنو عقيدتهم وبنو دينهم على الكذب هم أكذب خلق الله تبارك وتعالى وأصلهم يهود قال السنة بنو دينهم واعتقادهم على الكتاب والسنة فالاعجاز احتاج الأشاعرة باستخدام طبعا هم علماء الكلام يتكلمون مع الملاحد فذكروا لهم هذه الاعجازات الخارقة إلى العادة وإلا في في السنة والقرآن هي اسمها بينات وآيات نعم إنام قانتك السياوي نعم كذلك نعم نعم يقول هدي من بالجنب من حنكار توحيد ثبوبية توحيد الروبية هو في الحقيقة لم ينكره أحد وهو قليل ولكن هو لا يفيد شيئا توحيد الروبية وحده لا يفيد شيء إيش معنى لا يفيد شيء يعني لا ينجي صاحبه من النار هذا هو المقصود يعني إنه لا يفيد الإنسان توحيد الروبية فقط لا يفيد كونه ينجيه من النار لا ولهذا الكفار كفار قريش كلهم أقروا بهذا ولئن سألته من خلق السماء والأرض لا ولئن سألتهم من خلقهم يقولن الله هل أفادهم شيئا هذا لا لا ولحتى حتى يفرض الله تبارك وتعالى بالعبادة هو طبعا مفيد جدا توحيد الربية ويقر في القلب وكذا ولكن من حيث النجاة لا ينجي العبد وحدهم لا من الإقرار بالعبدية لله وحدهم لأن عندما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عارفه معناها فكابر قالوا أجعل الآيات إلها واحدة الجهل في توحيد الربية هو طبعا يعني ما يكاد يتصور هذا الأمر إلا من باب النقاش فقط طيب الله تبارك وتعالى يقول وَمَا كُنُوا مَعَذِّبِينَ حتى نبعث رسولا. الذي هو جاهل إما أن يكون معتوه أو لم تبلغه رسالة يعني شيء هو تكاد يكون غير متصور أنه يجهل الإنسان وجود الرب تبارك وتعالى لأن هذا أمر مركوز في الفطر دل عليه العقل ودل عليه الحس ودل عليه دعوة الرسل والأنبياء بس الأصل إن هو الإنسان إذا لم يكن يعني مفرطان وما يكونش بين المسلمين ما يحتجش بهذا الأمر هو يعني ما الذي أوجد الكائنات وكذا ولهذا حتى هود عليه الصلاة والسلام قال له قوموا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء فقالهم إن إني الله واشهدوا ما هي الآية أو البينة بالنسبة لهود لم يذكر في الكتاب آية ولا بين إلا هذا الأمر تصد لقوم وقف أمامهم وهم أعروف قوم هود يعني عتاه متمردين أشداء غلاظ الأكباد يعني أقوياء جدا حتى قالوا عن أنفسهم من أشد منا قوة ما في أحد أشد منا قوة فمع ذلك قالوا لهود إن قول إلا اعتراك بعض آلهتنا بعض ليس كل آلهتنا بعض آلهتنا بسوء يعني بخبل وجنون فرد عليهم إيش قال قال إني أشهدوا الله واشهدوا حتى أنتم كذلك أني بريء مما تشركون الآية البينة بالنفس الهود قال لهم هذا القول إني بريء مما تشركون إني هذه آيته البينة إني توكلت على الله ربي وربكم فكيدوني جميعا إيش قد من تشكون فكيدوني جميعا ليس بعض آلهتكم لا أنتم جميعا وكل آلهتكم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لا تنظرون الآن تعالوا إني إيش الآية البينة توكلتها الله ربي وربكم ما من ذابة إلا هو آخذ برصيتيها يعني يعني رجل يقول هذا الكلام لأقوام عتاه متمردين غلاض الأكباد شدة ولعذب بالله فكانت هذه آياته البينة شاهد من هذا أنهم أشركوا في توحيد الروبية أنه الآلهي الذي أصابته بخبل وجنون أقول هذا أمر غير متصور بس مؤتقدة للسنة والجماعة الجهل يعني يرفع العذاب يقول تبارك وتعالى وما كنوا معذبين حتى نبعث وإلا فما فائد ترسال الرسل إذا كان الجهل لا يعذر لماذا أرسل الله الرسل لماذا أنزل البينات ولماذا جاء القرآن والسنة لرفع الجهل لرفع هذه الأمور حتى يسمع كلام الله هذا لابد منه بس هي مسألة ما تكاد يعني تتصور إن الشخص يعني يجهل في توحيد أروبية بس الأصل هو لبس إذا كان الإنسان تبت هذا الأمر يكون معذور هذا لعل يأتينا في مسألة أهل الفترة منهم آل الفترة ما بين دعوة نبي ونبي والأدلة على هذا والكلام فيها يكون مجال هناك أوسع من هنا لو أضيفنا السلام عليكم ورحمة الله ما معنى السفر بارك الله فيك. الفطرة هي طبعا على خلاف في قول الله تبارك وتعالى فطرة الفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله بعض المفسرين قال الفطرة هنا المقصود بها الإسلام عرفت فطرة التي فطر الناس عليها هي الإسلام وبعضهم قال هي التي في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه الفطرة هي السلام من الشوائب ومن الدخم هي معرفة الله تبارك وتعالى يعني مفطور الإنسان بأنه بمعرفة الله تبارك وتعالى هذا المقصد يعني في الحديث وهذه فطرة الله عز وجل وبعضهم جعل الفطرة هي المتاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم على خلاف هذه المسألة نعم يقول السلام عليكم هل هناك فرق بين الجملتين القول على الله بغير علم أشد من الشد أو القول على الله بغير علم أعظم من الشد الظهر لم يظهر لي فرق وهو الكلام هذا حق القول على الله عز وجل أعظم من الشرك لأنه تضمن الشرك وزيادة وكذلك لأنه متعدل الشرك يعني المشرك ظلم نفسه وأشرك ولكن القول على الله بغير علم فيها أنه ظلم نفسه وظلم غيره فمن هذا الباب يقول العلماء أنه أزيد يعني في قوله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ابن قيم قال مرتبة ترتيبا عكسيا يعني أشد القول على الله بغير علم صلى الله عليه وسلم والعافية فالظاهر لم يضر لي فرق هو أشد وأعظم يعني أقوى نعم. يقول هل نقدم العقل على النقل وإما العكس أو, أو النقل فقط أو العقل فقط في معانه فواه عبده هو الأمر هذا خاص طبعا هو العقل الأصل فيه هو مجاله البحث في ما أنزل الله تبارك وتعالى من الآيات والبينات الفهم وظيفة العقل هو الفهم ليس أنه التشريع التشريع لا علاقة له أبدا أما بالنسبة إذا كان يقصد السائل يعني في وقت المحاجة والمقارعة للخصم هل نقدم ولم يوضح هذا، بس لعله يقصد هذا لأنه قدم العقل أمام النص. لشك تقديم النص هو أولى وأعظم، وهذا الذي جادل به النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش. طرأ عليهم القرآن، ويتلو عليهم القرآن، وأمر الله تبارك وتعالى بتلاوته عليهم. وله نور، وله حلاوة، وله يعني تأثير على السما. إذا نقدم بدرجة الأولى النص، ثم بعد ذلك لابأس اللي كان الإنسان حب يسترشد بالأمور العقلية على دلالة وجود الله, الله تبارك وتعالى هذا أمر لباس به. بل مهم جدا أما قول القائل كيف نقدم النص وهو لا يؤمن بالنص أنت لا ما لك علاقة النص هو هذا يخاطب العقل أصلا هو أعظم من أدلة العقل النص على من فهم النصوص يعني يأتي بها ويفسرها ويوضحها ويحتاج لباس بالعقل كدرجة ثانية يقول السلام عليكم ورحمة الله ما الله. معنى لل... ما معنى لله ذره الله فيه. يعني الله يذره. يعني يضرب هذا المثل من حيث الـ الـ الـ الإحسان ويعني إيجادة الشيء يعني ما لكن كمعنى لفظي هنا صراحة أسمعه متداول ولكن لا أعرف إلا هذا المعنى العام منه فقط ولكن التفصيل تراجع يعني فيها السؤال الوجه يعني هي يعني يؤتى بها للمدح للشخص لله يذره فلان لله يذره يهنك العلم أو شيء من هذا يعني من حيث المعنى الإجمال يعني واضحية لكن ما معنى ذره أو كذا لا أعلم نعم تراجع إن شاء الله أحد يفيدنا لباس إن شاء الله يقول هذا النصيحة إن يقولون إن التوحيد هو قول لا إله إلا الله طبعا التوحيد هو قول وعمل هو الإيمان بلايه تبارك وتعالى والتوحيد يعني هو قول وعمل واعتقاد يعني كما مرة يتضمن توحيد الوهية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد الرؤية والتوحيد هو توحيد الله تبارك وتعالى إلى أن يوحد الله تبارك وتعالى فليس هو قول فقط وليس هو مجرد تصديق فقط وإنما هو قول وعامل واعتقاد نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام. الاسم جميل من أسماء الله الحسنى. لا. الله جميل ومحب الجمال. أمم. هو هذا وصف صفة الله تبارك وتعالى وليس اسم هذا الذي علمنا في هذا الأمر. هو وصف لله تبارك وتعالى لا يجوز تسمية عبد الجميل لا لا يجوز يعني العلماء يقولون يتسمى بالأسماء أما الصفات هي محل الخلاف بالعلماء ولكن الراجح أنه لا يتسمى بالصفات وإنما التسمية تكون بالتعبد يعني الأسماء يعني التعبد يكون بالأسماء لا بالصفات نعم. يقول ما حكم من يقرأ قوله تعالى حب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن ثم يقف رب السماوات والأرض ومبينهما لي الرحمة لين يكون من خطابها يكون من لا أدري الله أعلم شيء هي وقفة لا أعرف لا أعرف يوضح السائل الإشكال لعل لا الجواب. جواب وطبعا الوقف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآية وهذا السنة فإذا تبت الوقف على رؤوس الآية نقف حتى مثل فقوة الله تبارك وتعالى هو العصر. إن الإنسان لا في خسر كبه بعض الفقهاء أن تقف على خسر إلا أن تقول إلا وهذا خطأ طبعا بل بالعكس نقف على رؤوس الآية هي أدعى حتى للسامة كذلك فول المصلين نقف ثم حتى أدعى للانتباه شد الانتباه في ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى فهو لبس الوقوف إذا تبته فيه الدليل أو في انتهاء عند المعنى. لكن هنا نعم الصلاة. طيب زك من خير استماع صلى الله عليه وسلم كسيدنا محمد زك من خير.